ك الذين لهم سوء عذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لا تلقى القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إن να στον άραν σε άτι κον μεν η αι πολύν ου ατι من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق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 طَيْرًا وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ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 قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لنا ارى الهدهد امكان من الغائبين لَا أُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَبَّ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 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تُعْلِنُونَ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم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 قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٌ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ و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 قالوا نحن أنوا قوة وأنوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين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 فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما أَتَكُمْ بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأ تيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وانني عليه لقوي امين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 ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها انظر أَتَهْتَدِي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أها كذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إن إنها كانت من قوم كافرين قيل افضل من فلما رآته حسبَت نجت وكشفت عن ساقيها تكون ان انه صرح ممرد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعْبُدُوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة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 وَلُوطٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةِ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَن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 ουν τον Πατέρα μας, τον من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُوا شَجَرَهَا إِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُم قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض كاله مع الله قليلا ما تذكرون امن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 لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم إنها عمود وقال الذين كفروا ا اذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون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 Μινέλ مِنَ του Καλλιμουγούμ, αν σε καλού